شيئا الله الرحمن الرحيم. وما ارتدنا من رسول اكلاب يطاع هم ما يجدون في آفدهم حلا من ما أَذَؤُ أَنَّ كَذَبْنَا عَلَيْكِ أَن قُدْتُ Oh, well, no. وَإِذَا مَا أَتَيْنَاكُم مِّنَ الْكُفُنَّ أَجْرَ